يُوشِ اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَةٌ وَجَنَّةٌ مِنْ أَعْنَابِ وَزَرْ وَزَعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانٌ وَغَيْرِ صِنْوَانٍ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم قولهم أئذا كنا ترابا أئن لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هارم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 إلا كباسط كفيه إلى الماء ليرلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يحجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها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 وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السير زبدا راضيا ومما يوقدون عليه في النار ارتغاء حية أو متاع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 ويخشون ربهم ويخافون ثوء الحساب والذين صروا بِغَآ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأَنفَقُوا وأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعْلَانِيَةً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 والذين يقضون عن الله من بعد مفاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يفصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء داء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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبلهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتسألوا عليهم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 اَللَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَنَا فَجَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا صَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ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 بلزين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاحِدٍ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 وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن ما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟